بسم الله الرحمن الرحيم اقترب الناس حسابهم وهم في رفلة معرضون ما يحتيهم من ذكر من ربهم مفدة إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنكم تبصرون قال ربي يعلم الخول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضوات أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأغولون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 ثُمَّ صَدَّقْنَاهُمْ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا لَّقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَكَمْ طَفَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسَّ بَعْسَنَ إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْحُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَتَاعِ لِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنْتُمْ قينا خامدين وما فرقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نستخد له ولنستخد ما هم اللذين إن كنا فاعلين بل نخذف بالحق على الباطن فيدمغه فإذا هو ذاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستخفرون يسبحون الليل والنهار لا يفسرون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون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 بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتقل الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون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 وجعلنا لِلَّيْلِ سَوَادًا وَجَعَلَ وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا نَبِيًّا إِلَّا رَجُلًا نُوحِي إِلَيْهِ فَاسْأَلُوا الَّذِينَ يَتْلُونَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَالَّذِينَ آمَنُوا الْحَقَّ ونبلوكم بالشل والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يستخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون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 بلت فيهم بقتا فتبهتهم فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزأ برسول من قبلك فحق بالذين سفروا منهم فحق بالذين سفروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يتلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلية تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نطر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر فَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَفِي فِي الْأَرْضِ نُخْرِجُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُم الْغَالِبُونَ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِلَّا مَا يُنذَرُونَ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا فلا تظلم النفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفانا حاسبين ولقد أتينا موسى وهارون القرآن وضياء وذكر للمسقين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 إذ قال لأبيه وقومه ما هذه السمات التي أنتم لها عاكبون قالوا وجدنا آباء لنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وأن آباءكم في ظلال مبين قالوا أجبنا بالحق أم أنت من اللعبيين قال ذو بكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وَتَلَّاهُ لَأَكِيدَنَا أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاعًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إلَيْهِ يَرْجِعُونَ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 بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنطِقُونَ فَرَجَعُوا إِلَى أَنْقُتِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ ثُمَّ نُكِتُوا عَلَى وُجُوهِهِمْ لَقَدْ عَلِمَ سَنَا هَؤُلَاءِ يَنطِقُونَ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَحْدُثُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُ مُخْلَدِينَ ونجئناه وله طن إلى الأرض التي بارتنا فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَتَهُ وَكُلٌّ جَعَلْنَا طَالِبِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَمْمَتَيْ يَهْذُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحِيْنَا إلَيْهِمْ فِعْلَ الْخِيَرَاتِ وَإِقَامَةَ الصَّلَاةِ وَإِتَاءَ الزَّكَا وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخباء فإنهم كانوا قوم ثوء فاتقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين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 ففهمناها سليمان وقل لن آتينا حقما وعلما وتصفرنا مع داود الجبال يسبحنا والصير وقلنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوت لكم لتحقنكم من بأتكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وقنّا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغشون له ويعملون عملاً دون ذلك ويعملون عملاً دون ذلك وقنّا لهم حافظين وأيوب إلّا ربه أني مسني الضّر وأن تأرّح الرّاحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأتيناه أهله وملهم معهم رحمة من عندنا وذكر للعابدين وإسماعيل وإدرس وللكفر كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين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 وذكرى إذ لا ربه رب لا تبرني فرضه وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحِيَّ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَةَ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخِيَرَاتِ وَيَدْعُونَا رَابَ وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا قَاشِعِينَ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَبَنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ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 وَقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ قُنَّا ظَالِمِينَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقتنهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيثها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 إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على ثواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وَإِنْ أَدَرِينَ عَلَّهُ فِسْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ أَحْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ عَنَى مَا تَصِفُونَ